الحمد لله جعل الاخره للذين لا يبغون في الارض فسادا والعاقبه للمتقين احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين ومن استنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله فقد دأب الرسول الكريم افصح الخلق صلى الله عليه وسلم على ضرب المثل والتمثيل والتشبيه لتقريب الصوره وبيان الامر ليتجلى للسامع في اوضح صورة وابهى بيان ولا عجب في ذلك فالله قد ضرب الامثال في القران في امور كثيره ومن اعظم هذا ذلك المثل لتشبيه نوره العظيم بالمشكات التي فيها مصباح ضرب الاقل لنوره سبحانه ليبين للسامع ويتصور ذلك الاشعاع الدني الدنيوي المحسوس ليتبين له ذلك النور الالهي العظيم الذي لو ظهر في الدنيا على جبل لندك ولو تجلى على شيء اخر لحترق انه المثل انه التصوير ليظهر لنا الشيء المصور باوضح صوره وانصع بيان ممن اوتي الجوامع الكلم وابدع الحكم صلوات ربي وسلامه عليه وبين ايدينا حديث يشبه فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك المؤمن في هذه الدنيا الفانيه في لججه الفتن والمصائب والعوارض وما يقارف وما ويقارن فيه بينه وبين ذلك المنافق وذالك الفاجر في زوبعات الحيات ورياحها العاتيه يقول صلوات ربي وسلامه عليه مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع من حيث اتت هالرياح من حيث اتت الريح كفاتها فاذا اعتدلت تكفئ بالفلاء والفاجر كالارزه سماء معتدله حتى يقسمها الله اذا شاء رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وفي حديث اخر من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامه من الزرع تفيئها الريح مره وتعدلها مره ومثل المنافق كالارزه لا تزال حتى يكون جعافها مره واحده رواه البخاري ومسلم ففي هذين الحديثين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في اصابه البلاء والفتن له بخامه الزرع التي تقلبها الرياح يمنه ويسره والخامه هي الرطبه من النبات كالبرسيم والقمح والشعير ونحوها لا من الشجر اما المنافق والفاجر فمثلوه مثل الارزه وهي شجره الصنوبر او شجره تشبهها شجره عظيمه لا تحركها الرياح لا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريحا عاصفا فتقتلعها من الارض دفعه واحده وتجعفها مره واحده انه المؤمن تصيبه الابتلاءات تصيبه الفتن تصيبه المحن في جسده وبدنه واهله اما الفاجر اما المنافق اما الكافر فقل ما يصيبه البلاء حتى يموت بحاله فيلقى الله بذنوبه فيستحق العقوبه عليها ولقد تواترت النصوص والاحاديث في تكفير المصائب ذنوب المؤمن ففي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله بها عن خطايا حتى الشوكه يشاكها وفي الصحيحين ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم من ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي الصحيحين ما من مسلم يصيبه أذى أذى من مرض فما سواه إلا حات الله عنه خطاياه كما يحات ورق الشجرة وعند أحمد كبير في حديث صحيح ما تزال البلايا بالمؤمن ما تزال البلايا بالمؤمن والمؤمنه في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئه عباد الله انما يعرف البلاء انما يعرف قدر البلاء اذا كشف الغطاء يوم القيامه كما في الترمذي بحديث حسن يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم قرضت بالمقاريض وفي المسند بسند حسن ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي ان ابنتي لكذا وكذا ذكرت حسنها وجمالها اثرتك بها قال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت انها لم تسدع ولم تشكو شيئا قط قالت قال لا حاجه لي في ابنتك لا حاجه لي في في في ابنتك قال الحسن رحمه الله كان الرجل منهم او من المسلمين إذا مر به عام لم يصف في نفسه ولا في ماله قال ما لنا تودع الله منا وعن صالح بن سمار إن أنه دخل على مريض يعوده فقال له إن ربك قد عاتبك فأعتبه وقال الحسن في أيام الوجع في أيام الوجع أما والله ما هي بشر أيام المسلم أيام مجرد قرب له فيها اجله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها من خطايا قال الفضيل انما جعلت العلل ليؤدب الله بها العباد ليس كل من مرض مات الى هذا المعنى الاشاره بقوله تعالى اولا يرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون هذه فائده البلاء والاسقام هذه فائده البلاء والاسقام للمؤمنين وافاضل العباد يعرفوا فضيلتها من صبر ولم يشكو وحمد ورضي ورجع عباد الله لا بد من وقفه تامل ونظره تفحص في هذا التشبيه العظيم الفصيح تشبيه المؤمن بخامه الزرع فلو تاملنا الزرع لوجدنا لو فيه الضعف واللين والاستضعاف يؤثر فيه الحر ويؤثر فيه الحر والبرد اما الشجر العظام فهو بخلاف ذلك وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر وبين اهل الجنه والنار كما في الصحيحين الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا أبره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر وقد سمعتم وصف ما وصف الله به المنافقين بانهم كالخشب المسنده فوصفهم بحسن الاجسام وتمامها وحسن المقال وفصاحته ومع هذا فبواطنهم خراب ومعانيهم فارغه كالشب كالخشب لا روح فيها ولا احساس قلوبهم ضعيفه غايه الضعف يحسبون كل صيحه عليهم اما المؤمن فبعكس هذه الصفات غالبهم مستضعفون مستضعفون في الارض مستضعفون في اجسامهم مستضعفون في لباسهم وكلامهم لانه مشتغل بعمارة قلوبهم فقلوبهم ثابته قويه يكابدون بها الاعمال الشاقه في طاعه الله من الجهاد من النزال من العبادات من العلوم والتعليم ان قلب المؤمن قوي ثابت الايمان وانما الرياح وهي بلايا الدنيا تقلب جسمه يمنه ويسره اما قلبه قلبه محروس بالايمان والكافر والمنافق قوي جسمه قوي جسمه فلا تقلبه رياح الدنيا واما قلبه فهو ضعيف تلعبه الاهواء المضله فتقلبه يمنه ويسره ان المؤمن مثل خامه الزرع في جسده وكالنخلة في قوه ايمانه ورسوخ عقيدته كشجره طيبه كما في القران والسنه لو تاملنا الزرعه وثمرته فانه ضعيف يامل فيه ويطمع فيه كل انسان لقرب تناوله فيطمع الادمي فيه وفي اخذه والبهايم في رعيه والطيور في الاكل منه وكذا المؤمن يستضعف فيعاديه عموم الناس لان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا اما الكافر اما المنافق اما الفاجر اما المتنفذ الذي كسن وبره فانه يخاف ولا يستهان به ولا تاملنا في ذلك التشبيه لو وجدنا المؤمن مثل الزرع يمشي في البلاء كيفما مشابه فيلين له فيقلبه البلاء يمنه ويقلبه يسره فكلما اداره استدار معه فيكون فتكون عاقبته العافيه من البلاء وحسن الخاتمه فلا تضره الرياح كما في المثل اذا رايت الريح عاصفا فتطاما وقد قال الحكماء لا يرد العدو لا يرد العدو القوي بمثلي الخضوع وانحناء السنبلة لا يعني الفناء وانحناء السنبلة وانحناء السنبلة لا يعني لا يعني الفناء انما لي تواري انما لي تواري بذور البقاء كي تثور القنبله ولذا الفاجر لقوته وتعاظمه يتقوى على الاقدار ويستعصي عليها كشجره الصنوبر التي تستعصي على الرياح ولا تتطامن معها فتسلط عليها ريح عاصف لا تقوى عليها فتقتلعها من اصلها فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس يرمي فليس ترمي سوى العالي من الشجري تامل الحديث معي مره اخرى تجد ان الزرعه وان كانت كل طاقته كل طاقه منه ضعيفه ضئيله الا انه يتقوى بما يخرج معه وحوله ويتعاضد به بخلاف الشجر العظام وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه بالزرع لهذا المعنى قال تعالى ومثلوهم في الانجيل كزرع كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض لو تاملت لو وجدت ان الزرع ينتفع به بعد حصاده فانه يحصده اربابه ثم يبقى منه بعد حصاده ما يلتقطه المساكين وترعاه البهائم وتاكل الطير منه وربما استخلف استخلف بعضه فاخرج منه ثانيه وبيع منه من الحبي ما ينبت مرارا وهكذا مثل المؤمن يخلف ما ينتفع به من علم نافع وصدقه جارية وولد صالح ينتفع به وبدعوته اما الفاجر اما الفاجر فاذا انقلع من الارض لم يبق فيه نفع بل ربما يولد ضررا حتى من اسباب سقوطه ولو تاملت لوجدت ان الزرع في حمله مبارك كما ضرب الله مثلا حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء وانظر رحمك الله ان الحبه الذي ينبت من الزرع هو قوت الادميين وغذاء ابدانهم وسبب حياتهم فكذا الايمان فكذا الايمان الذي يخرج من المؤمن هو قوه هو قوت القلوب وقوتها وغذاء الارواح ومتا فقدته القلوب ماتت فلذا شبه المؤمنه بالزرع حيث كان الزرع حياه الاجساد والايمان حياة الارواح اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله يمن على من يشاء من عباده وهو الحكيم العليم احمده واشكره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلمت سيما كثيرا اما بعد فيا عباد الله لما كانت الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر كان صاحب السجن لا يزال في بلاء حتى يخرج منه فاذا خرج منه افضى الى الرخاء والنعيم الدائم وصاحب الجنه اذا خرج منها وقع في السجن الدائم اذا صبغ انعم الناس في الدنيا صبغه في العذاب يوم القيامه فقيل له هل مر بك نعيم قط قال لا يا ربي واذا صبغ ابئس الناس في النعيم صبغه ثم قيل له هل مر بك بؤس قط قال لا يا ربي لا يجد اهل الجنه من الم نصب الدنيا شيئا بل ينقلب راحه ابدا جميع الام لسع النحل يذهبها ما يجتني المجتني من لذة العسل من طمع في الوصول الى المعالي صبر ما تاتي به صبر على ما تاتي به سود الليالي لا بد من لا بد من البلاء والاختبار ليتبين الصادق اليوم من الكاذب ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الراحة لا تنال بالراحة بصرت بالراحة الكبرى فلم تراها تنال إلا على جسر من التعاب لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تال مراتب الدنيا لا تُنالُ إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة فكيف بمن أراد مقعد صدقٍ عند مليكٍ مُقتدر ما نالوا الراحة إلا بعد أن صبروا على المشقة لو, قر... لو قرب الدر على طلابه ما لجَّ الغائص في طلابه ولو أقام لازماً أصدافه لم تكن اتجان في حسابه ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه الا وراء الهول من عبابه هكذا قدر الله هكذا اراد الله لا تنال لذة ولا تنال راحه الا بعد كدر وتعب قضت سنته بذلك والله حكيم عليم فكن كخامه الزرع كن كخامه الزرع تفيئها الرياح ولا تكن ارزه تكسرها ريح عاصف واستنف واستفد من المثل في الصبر على البلايا والتأقلم معها لا مصادمتها وكل لينا عطوفا ذا نفع مستديم والتف بضعفك مع المؤمنين وكن مباركا ذا خير كثير ونفع عميم فانت خامه فانت خامه زرع وانت نخله ان كنت مؤمنا كما قال نبيك اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا امام المبتلين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احينا اللهم احينا عزتا على سنتك وتوفنا شهداء على ملتك واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم, اللهم خذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم في العراق اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في مينمار اللهم كلهم في كل مكان اللهم انت وليهم انت وليهم والكافرين لا مولا لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين اللهم ول علينا الاخيار واستوزر فينا الصالحين اللهم اصلح ولا تامرنا